بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العيشار طلت وإذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ 112. وإذا الجحيم سعرت 113. وإذا الجنة أذلفت 114. علمت نفس ما أحضرت 115. فلا أكسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس 115. والصبح إذا تنفس 116. إنه لقول رسول كريم 117. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم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 لِمَن لمن شاء منكم أن يستقيم 113. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين